الحمد لله رب العالمين الله أحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنت نصر والمستقيم سَبَّحَ اللَّهُ الَّذِي نَعَّمَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَمْظُومِ عَلَيْهِمْ وَلَظَّالِ لِّي آمِنِينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يلد. يقول لكم كن